وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ والانفتريتهم فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تظنون فيه كفاه به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفء قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة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 وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ قُرُونٌ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمَّا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا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 وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزوون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبعون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخاد إذ أنذر قومهم بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأثكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين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 ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجز القوم المجرمين وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ فما أغن عنهم سمعهم ولا بصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا يجحدون بأيات الله إذ كانوا يجحدون بأيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةٌ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدق لما بين يديه مصدق لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم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 119. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بن حق 110. قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفون 111. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجر لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون